فرسان الليل فرسان الليل متهاب المني فرسان الليل متهاب المنيا فرسانك يا فادي تشد الظهر ولرواحه مهديه فرسانك يا فادي تشد الظهر ولرواحه مهديه فرسان وبكرا الأجيال تكتب عنها للروية فرسان وبكرا الأجيال تكتب عنها للروية سلام الله لعيونك يا فادي سلام الله لعيونك يا فادي سلام الله لعيونك يا فادي يا صقر وتضرب فيك الأمثال والروية ما نخشى الموت ما بسفك الدموية ما نخشى الموت ولو قطعوا إدينا بسفك الدموية وللموت الموت ولا الموت خطفنا شامة ولو الموت خطفنا شامة ولو خطف رجال الحمية سلام الله لصمودك يا فادي سلام الله لصمودك يا فادي يا أسد الحمية فرسان الليل متهاب المنية حنا رجال الكتائب احنا رجال الكتائب واحنا رجال الحمية احنا رجال الكتائب واحنا رجال الحمية يا خاين بعشروشك وبعهد الله راح نظلم شموسك يا خاين راح نقلع شروشك وبعهد الله راح نبنم شموسك وبعهد الله بجرينا ندوسك وبعهد الله بجرينا ندوسك فرسان الليل متهاب المنيه فرسان الليل متهابل منية فرسانك يفادك شدة الظهر ولرواح مهدية فرسانك يفادك شدة الظهر مهدية